خير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد امرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين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 اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وادم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يفد الوافدون على أكرم من ولا يجد القاصدون أرحم منه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 عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلّي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين